أجل عفت الغزل واللي يحب بهز من دجل قضت كل المعاني ما حصل تقضي ماسينا أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجال قضت كل المعاني ما حصل تبغي ما سينا أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور على خدس والفلان تسهرني يالينا انا مثلكم مثل اللي سبع على منظره ربك على فدا السوالف لا نعد تسهرني الجروح سنين ولا جامل يداوينا رمين الزيت واصف النار بعد جيلنا جيل تورثنا الجروح سنين ولا جامل يداوينا وزينا يا حت البرود مسترخي يا بي اشبعنا اسراب الطيور اللي تجاذينا وازينها وحكى البرد مسترخي على الحمال يا بي اشبعنا اسراب الطيور اللي تجاذينا ساتها موال صدح به صاحب المغنى وصادقنا غانينا حسافه ما دارت العرب مآساتها موال صدح به صاحب المغنى وصادقنا وصل لا الهدف مرات ولكن سجلوا فينا حسافه ما قريت الوصف في بالي سجل انا الهدف مرات لكن سجلوا فينا خسرنا القدس والجولان وكوسفا تعيشه والأولى ندري وشال لي جاي يا ستير تحمينا خسرنا القدس والجولان وكوسفا تعيشه ولا ندري وش اللي جاي يا ستري تحمينا تددنا على ظهر على رايك والبطون اثقار تريحنا وشعوب الأرض تشقال أجل ترضينا تمددنا على أرضه رايك والبطور طور إفجوا تريحنا وشعوبنا الأرض تأشق لاجل أرضنا لا لا غدا تشكل وحيت الاسمي ما نتعب معهم بعضا سامينا ما لابسنا اوانينا ما نازلنا غدا تشكل وحيت الاسمي ما نتعب معهم بعضا سامينا عروبة قرم عروبة قرم عيشناها بلا عزاه ولا فعل وضعت في دروب دروبتيه والغربة فطاونا عروبة قرم عيشناها بلا عزاه ولا دروبته في دروبته والغربة خطاوينا